وَكمْ قَفَمناَا مِ قَرَةٍ كََت ظَالِمَ تَ وَأَشَأنَّ بَعْدَهَا قَوْمَن آ غَرم فَلَ حَس بَأسَن إِذَاهُم مِنهَا يَسُبُ لا تَكُوب وَجون واشرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حطيدا وَمَا قَلَقُونَ السَّمَا أَو الأأََّ مَا بَينهُ مَا ل عبِم لَوْ أضِنَا أَنَّ التَّقِذَ لَوَّ تَّخَذْناهُ مِنلَدُ إِكَُّ فَ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 فَتُبْحَانَ الله رَب العَرْش عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هذا ذكر من معي وذكر من قبري بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون